طير يلمسافر الارض البديله طير يلمسافر الارض المدينه, المدينة. طير يلمسافر الارض المدينه اخذت شغوله فت الطعن بينا وصل لولياك <تصفيق> السلام لله بخير الانات الطير اللي مسافر الارض المدينه الطير اللي مسافر الارض المدينه طير اللي, اللي معلم في وتطير اخشاق ولهفه من ارض لامير من محب ولهان بشواق يحيير من محب ولهان بشواق يحيير لب الزهره المصطفى الهدى البشير الشوق قلب توصفه لب الزهره المصطفى الشوق قلب توصفه لب الزهره المصطفى من محب الهانشي واصفحنينا اخش اقوله فت الطاه من محب والهانشي واصفحنينا اخش اقوله فت الطاه نبينا غير اللي سافر الارض المدينه صلوا وياك السلام المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الاسلامي اداره الانتاج بشار السعد الطير تمر بحسين طوف بحضرتك الا قاصد للنبي وزيارتك من تمر بحسين طوف بحضرتك الا قاصد للنبي وزيارته شوف قلب حسين شوف وصيته شوف قلب حسين شوف وصيته للنبي المختار قلب الطلب والسهر من كف قطيع تنبي ارض البقيع جاح من شفق طيع تنبي ني ارض البقيع جاح عباس القمر حامل ضعينه اخش اقوله في تقطع نبينا جاح عباس القمر حامل ضعينه أخذ شوقه لهفه الطاها نبينا أخذ شوقه لهفه الطاها نبينا غير السفر الارض المدينه اخذ شوقه لهفه الطاها نبينا وصل وياك السلام للبي خير الان لو يا كسلاي لللي خير الانار الطير المسافر الارض المدينه الطير المسافر الارض المدينه لو صفك يا طير جناحك بالسمه تنظر الجبه عيني حامل حمان يا قيرج الحق بالسمه تظبر القبه علي حام حما يا مسكن يا معلو شوف الظمى يما سكت يم علوش وفل ضيمه قلبي ضامي للنبي والفاطمه ضامي فاطمه دلال الولي فاطمه وطه النبي فاطمه دلال الولي فاطمه وطه النبي اخذ شوق المرتضى حدر ولينه اخذ شوق ولهفه لطاه نبينا اخذ شوق ولهفه لطاه نبينا يا اهل المدينه اخذ شوق ولهفه لطاه نبينا صلوا ياك السلام للنبي خير الاناس صلوا ياك السلام للبي خير الانار الطير المسافر الارض المدينه الطير المسافر الارض المدينه لو <تصفيق> وصلت الطيبه وعيونك تشوف قبه وملائكه سما تضج بالاله يما ريت خل جن حق يما ريض khalli bi jn كل اللي جبت اشواق من ارض الطف الشوق حيدر والحسين الشوق كل العاشقين الشوق حيدر والحسين الشوق كل العاشقين نهوى حد الموت صدق ما نسينا اخذت شوقه لهفت الطاه نبينا نهوى حذ الموت صدق ما نسينا اخذت شوق ولهفه الطاح نبي سير المدينه اخذت شوق ولهفه الطاح نبينا صلوا يا كل السلام للبي خير الاناس صلوا يا كل السلام اللي بخير الانات الطير اللي مسافر الأرض المدينة الطير اللي مسافر الارض المدينه الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري حسين الشاعر الحسيني موسى المدير ادا الرادود الحسيني مولى نذير الرماحي